أَنزلنا إليك الكتاب صدق كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمن وَمَلاَ تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلاَ مَا تَذَكَّرُونَ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قُ اَلسَّمَاوَاتُ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَسَّت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ وَأَنَّى مَكَانَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا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 قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم ثم لاتيا نن بين ايدهم ومن خلفهم ومن خلفهم وعن ايمان وعن شمالهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ولا اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تدعك منهم لاملا ان جهلنا منكم اجمعين ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنه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 جَرَتِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمْ الشجره بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه وناداهما ربهما الا الم انهكما عن تلك الشجره واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين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 وَفِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَأَثِيْقُم وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ يٰبَنِي اٰدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَا اَخْرَجَ اَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا السُّوْءَ فِيْمَا كَانَا يَسْتُرَانِ هو وقدينه من حيث لا ترونهم ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها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 فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلاله انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله ويحسبون انهم مهتدون يا بني عند كُلُّ مِنْ دَكْلِ مَسْجِدٍ وَكُنُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ قُلْ مَنْ حَرَمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُنْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي حَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَتَي يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 كتابه حتى اذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم يتوفونهم قالوا اين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين قَالَ دَخَلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فَانظُرُوا كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَنَا نَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قالت اخراهم لا اولاهم ربنا ها اولائي اضلونا ها اولائي اضلونا فاتهم عذابا ضعفا من النام قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 ولا يدخلون الجنه حتى يلزج الجمل في سن الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم من هاد ومن فوقهم رواش وكذلك نجزي الظالمين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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها وجوا وهم بالاخره كافرون وبينهم حجاب وعلى الاراف رجال يعرفون كل من بسماهم ونادوا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 لا يعرفون بسيمهم قالوا ما اغنا عنكم قالوا ما اغنا عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون الا هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه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 أَلَمْ نُهْلِكْهُمْ عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُونَهُمْ قَأْيُومُهُمْ هَذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَنَقَدْ جِئْنَا بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَ أَثَرُ رَبِّنَا قَدْ جَاءَ أَثَرُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا فَيَشْفَعُونَ لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ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 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمه الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حَتَّى إِذَا أَقَلَّت سَحَابًا سِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنزَلْنَا بِهِمُ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مَا أَخْرَجَنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوما عظيما قال المنا من قومه اننا لنراك في ضلال مبين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 لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فأنجينا هو الذين معه في الفلك وأغرقنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد الأخاهم هودا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 واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بخطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباء فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ أَمْ أَنتُمْ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ أَمْ أَبَا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 فياخذكم عذاب اليم وانكروا اذ جعلكم خلفا من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تتخذون من سهولها تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا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 وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابليتكم رسالة ربي ونصحت لكم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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط تويدون وتصدون عن سبيل الله من امن به من امن به وتدعونها عوجا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا اأولة تعود في ملتنا قال أاولم كن كارهين قَدِ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إلا إِنْ إِنْ يَشَأْ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 يَضْرَعُونَ ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بَأَنَّ الضَّرَّاءَ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ولو ان اهل القريه امنوا واتقوا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن ولكن كذبوا فخذنا بما كانوا يكسبون افا امنا اهل القرى ان ياتيهن باسنا بياتا وهم نائمون او امنا اهل القرى ان ياتيهن باسنا بحو وهم يلعبون افامروا مكره الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون اولم يهدي للذين يرثون الارض من بعد اهلهم ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون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 فَالْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَعْبَانٌ مُدِ ّينَ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيَاضٌ نَّاظِرِينَ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِيلَ مَدَائِنَ حَاشِرِينَ يَأْتُونَكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِعْنَوْا قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا نُنْ مُلْقِين قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَهُوا بِهِمْ سِحْرٌ أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْرَهُوا بِهِمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ وَأَوْحَيْنَا 117. فإذا هي تلقف ما يأفكون 118. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 119. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 110. وألقي السحرة ساجدين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 لَوْ قَطَعْنَا أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنقُمُ مِنَّا إِلَّا أَن آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَدْرَكُوا آلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّ فَوقَهُمْ قَاهِرِينَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قالوا آذينا من قبل قالوا آذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينذر كيف تعملون وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقُصْ مِنْ الثَّمَرَاتِ عَلَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لنا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ قَالُوا إِنَّمَا هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّ نَطَائِرَهُم مِّنَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ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 لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بارروه إذا هم ينكشون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بام انهم كذبوا باياتنا بانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين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 وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِفُونَ وَجَاوَزْنَا ذِي الْبَنِي إِسْرَاءَ إِلَى الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قالوا يا موسى اجعل لنا إذا هنكما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطن ما كانوا يعملون قال هُوَ إِلَٰهُكُمْ وَهُوَ فَضَّلَنَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَوَادَنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً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 قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِن انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَاغِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ يَا مُوسَى فَإِذَا أُنْزِلَكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ كُلَّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فاخذها بقوه وامر قومك ياخذوا باحسنها ساريكم دار الفاسقين ساسرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لاَ يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ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 وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ بَلَىٰ وَإِنَّ الْقَوْمَ لَظَالِمُونَ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءَ فَلَا تَشْمَتْ بِي الْأَعْدَاءَ أَوْ لَا تَجْعَلْ لِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ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 واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإيايا تهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء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 الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر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 كَهُمْ الْمُفْلِحُونَ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالشَّفْقِ وَبِهِيَ عادِلُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَرْسَلْنَا إِلَى مُوسَى أَيْدِيَ الِاسْتِسْقَاءِ قَوْمَهُ أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَنَبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَضَلَّ ٱلَّذِينَ عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَامُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَدُخُلَ الْبَابِ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ تَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتيهِمْ حِيتَانُهُمْ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتٍ شَرَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَتَاعِضُونَ قَوْمًا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم فوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 وَإِذْ تَقُونَ الْجِبَالَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ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 أو تقولون إنما أشرك آباؤنا من قديم وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطنون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون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 فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثُ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَصَصْنَاهُ عَلَاهُمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَأَمَثَلًا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 وَلَائِكَ هُمُ الْغَاسِقُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُنْحَدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا عُمْتَةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي دَائِمٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إن هو إلا ناديهم مبين اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وانا سا ان يكون قد اقترب اجلهم فبا اي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له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 فَلَمَّا آتَاهُ مَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِينَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَن يُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يُنْصَرُونَ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 وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا ۖ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ۚ قُلِ ٱدْعُ إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ لِّلْمُحْسِنِينَ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 119. والذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون 110. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْ نَجَتْ بَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّقِ مَا يُحَآلُ إِلَيَّ مِنَ الرَّبِّ هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ